بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحفون الحياة الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجِ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ عَنْجَاكُمْ إذ أرжكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناؤكم ويذبحون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم في البينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك ممن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 ولا نسكننكم الارض من بعده ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جنن ويسقى مما صديد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 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضرب اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثابت فَاتِحٌ أَصْلُهَا غَافِرٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يتذكرون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 الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا, وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلى من قبل أن يأتي من قبل أن يأتي يوم, يوم لا بيع فيه ولا خلال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 وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من فمن ترعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواب غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا فاجعل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 ربنا نَوْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحساب وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبِصَارِ مهطعين مقنعين رغوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم عواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين, الذين ظلموا ربنا أخشرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل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 وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجمال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو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 وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَاتٍ وَتَقْشَأْ وُجُوهُهُمُ النَّارُ لِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب